أشهد أن لا إله إلا الله لي الصالحين أشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحاب ومن تبع عبده إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة من الله على قدر مؤونة وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نعيده التأكيد والتنبيه والمواعظ فالمعونة من الله على قدر المعونة من العبد كلما قويت معونتك والمقصود بالمعونة الكلفة والجهد والنية المبذولة والرغبة والحرص والاستعداد ونحو ذلك من المعاني كلما عظمت كلما عظمت معونة الله عز وجل للعبد وكلما قل الحرض والرغبة ونحو ذلك قل التوفيق وقلت المعونة فمستقل ومستكثر وينبغي أن يكون هذا هو الضابط في أحوالنا وليس الأعذار التي يتعلل بها المتعللون نمت متأخرا يعني كنت مضغوطا يعني وقع لي كذا وحدث كذا وشغلت بكذا الشواغل والطوارف لا تكتن تهن والإنسان في حياته ينبغي أن يحرص على الخير يحرص على ما ينفعه وأن يكون عنده من حساسية الإيمان ما يجعله يخشى أن يقصر ولو لحظة لأنه ما يدري قد تكون هذه اللحظة هي لحظة الخاتمه فلو قصر فيها لختم له على غير ما يحب فإذا استحضر هذا المعنى سوف لا يقصر وإذا استحضر هذا المعنى سوف يعاني ويوفق ويبقى بعد هذا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله لكن إذا سهل عليه القصور والتقصير وجعل يفتح لنفسه أبواب الأمل ويقول الله أنت معذور ومثلك من عذر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وجعل يستدعي النصوص التي فيها التيسير والرفق النفس لا تحتاج الى هذا يعني النفس تحتاج إلى نوع من الشده والحزم وان تسوقها بالثوب التقوى لا ان ترخي لها العنان فانك لو اخيت لها العنان لا أخذتك الى حيث تكره ولا يعذبن الله صل الله ان يوفقنا ويهدينا لما يحب و قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به في مباحث الفصل الرابع قال أدب الطالب عند مخاطبة شيخه ينبغي طالب العلم أن يراعي الأدب في مخاطبة شيخه فلا يناديه باسمه مجردا أو مع لقبه في يا شيخ فلان بل يقول يا شيخي أو يا شيخنا فلا يسميه لأنه أرفع في الأدب ولا يخاطبه بتاء الخطاب يعني أنت وقلت وفعلت ولا يناديه من بعد من غير الطرار لأن هذا كله خلاف الأدب ويبغي أن يتلطف الطالب في استعمال الأدب مهما استطاع وهذا من بركة العلم وهو ينفع بذلك نفسه أولا والتواء كان في الشيخ ما كان فيه فكل مستد يسعى في مصلحة نفسه فمن مصلحة الطالب أن يكون كذلك هذا ينفعه الله عز وجل وهذا أصل بركة العلم وإلا لم يبارك له في علمه وكل من حال عن الأدب لم تظهر بركة علمه ولم يرى له شأن إلا أن يكون شانا قبيحا يشتهر به العلم ولا قال وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية وتقدم تفسيرا في سورة النور وأن من المعاني المقصودة منها وهو المعنى الذي يقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا ينادى كما ينادى غيره من الناس فله خصوص المنزلة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ليس المقصود قياس العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما وجه الشبه وجه واحد وهو وجه خصوصية هذا لأنه نبي صلى الله عليه وسلم وذاك لان له منزله عظمها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الوحي الذي يعلمه والسنة التي يعلمها ونحوزه فعاد الأمر الى النبي صلى الله عليه وسلم ووحيه وسنته. وكما لا يليق ان تقول لوالدك ذي الابوه الطينيه يا فلان او يا والدي فلان فلا يجوز بكما سيئك وهذا تقدم معنا تفصيلا في كتاب حليه الطالب العرب وان العلماء لهم ابوه دينيه والابوه الدينيه اشرف من الابوه وكل ما كان من الحقوق في ينبغي أن يبطرد مع أصحاب الهبوة الدينية وهي أشرص في مواطن كثيرة وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن من أدب الطالب مع شيخه أن ينبله في الخطاب أو أن ينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ يعني يجعله نبيلا ويعني يعظم يعظم قدره ويرفع شأنه حين يخاطبه يعني يختار أرفع ما يدل على نبل المعلم في الألفاظ وفي الخطار ويمجي في الألفاظ يختار الألفاظ التي فيها يعني السناء وما يليق من الأدب ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأثناء العوام يعني أخلاق أنه فقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهذا أصل في أن يميز ذل منزلة بمنزلته يعني هذه الآية أصل في أن يميز ذل منزلة بمنزلته ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته إذا هذه الآية أصل يؤخذ منها هذا الأدب هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل هذا البال الأدب مع قل الأمر الأدب مع العلماء الأدب مع الكبار في السن أو في القبر أو في نحو ذلك من المعاني التي ميزتها الشريعة وقال أيضا وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه من نسبته إياه إلى العلم مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك هذا إلا وجد عالما وحاصبا وإن لم يجد يتأدب أيضا لعل الله ينفعه بالأدب قال المروني دخلت على زنون التجني ونحن بالعذكر فقال أي شيء حال السيدنا يعني أحمد بن حمد وزنون هو من هو شرفا وفضلا ورتبة وعبادة ولا تنكشف أحدهم من مثل هذا الأدب، فإن هذا الأدب في الحقيقة يرفع صاحبه لا يخفضه. أي شيء حال السيدنا وأطلقها، وكأنه لا ينبغي أن يطلق هذا إلا على مثل أحمد رحمه الله وعرف بالقرائن، لأن هذا الذي دخل عليه من أصحاب الإمام أحمد وسلامه، فقال علي بن المديني أمرني سيدي أحمد المحمّل ألا أحدث إلا من كتاب. فقال جعفر الطصفي انه سمع ابي مسلم الكدجي يقول وذكر عنده صالح جذره الجزر هذا لقبه لقبه به شعبه حتى يعني غلب عليه وهو يعني من شيوخ صاحب الصحيح فقال ما اهونه عليكم الا تقولون سيد المسلمين يعني لما ذكر صالح جذره بلقب هكذا دون يعني تلقيبه او الاشارة الى شأنه وعلوه ونبعاته فانه من الجانب المقاري قال ما اهونه عليكم الا تقولون سيد المسلمين ومثل هذه الاثار محمولة على الانضباط بالصنة دون المبالغة المفضية الى انواع من دروشة المتصورة ونحو ذلك فبين هذا وهذا خيط رفيع لا بأس أن يقال للعالم يعني أنه سيد المسلمين وإمام المسلمين ونحو ذلك في حدود ما يليق كأن يكون اهلا لذلك من أهل العلم حقا وأن يكون معروفا بالديانة والعلم وأن يؤمن عليه الفتنة فيما يظهر بحيث يكون يعني كبيرا في سنه و يعني مبرزا في علمه وتعرف فيه أمراض الورع ونحو ذلك حيث يكون هذا نافعا في إقامة حق الأدب ونافعا في تأديد من حضر وسمع ولا يخشى إن شاء الله تعالى على السيف المثلها فلكل مقام المقام أما أن يقال هذا مع يعني بعض الصلمة فيكون فيه كذب كيف يقال لطالب سيد المسلمين أو نحو ذلك هذا فيه تكلف فلا يقال مع كل أحد فلو قيل هذا يعني مع أفراد في الزمان لربما كان له وجه لكن ليس معنى هذا أن تأخذ مثل هذا وتلقي به على أي أحد لكن تأخذ هذا الأصل وتستعمله مع كل أحد من أهل العلم لكن بالقدر الذي يليق فتلبس لكل امر لبوسه وقال أبو محمد التميمي يقبح بكم ان تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا وهذا رجل اهل العلم يؤدب اصحابه ولا يقصد انه يحب مثل هذا اهل العلم اجل ان شاء الله تعالى من ان يقصدوا انفسهم بشيء من ونحو ذلك وانما كان حرصهم على التاديب حتى يخرج الطالب من عنده وهو ينبغي أن ينتسب إليه بأدب وحسن حسن قبل أن ينتسب إليه في علم وكانوا يخافون من هذا ويحذرون حتى أنهم ربما لاحظوا يعني صورة الطالب وفطم بحدثهم ويعني فراساتهم إلى أنه يعني مدخول أو أنه يعني مما لا يناسبه العلم فكانوا يأبون أن يحدثوا أو يعلموا هذا كله محمول على النصح فهذا التميمي رحمه الله يقول لأصحابه يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرون ولا تترحموا علينا يعني يقال قال فلان قال فلان ولا يقال رحمه الله غفر الله له ونحو ذلك سواء في حياته ويتأكد أيضا بعد وفاته الباب أولى وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد بن جرير التضري لم يكتب له الدعاء فيها يعني السلطان أرسل إلى التضري يسأله والسلطان لم يكتب الدعاء لهذا العالم يعني ما قال ما قولكم بارك الله فيكم أو نفع بكم أو نحو ذلك كأن السلطان يعني رأى نفسه سلطانا والناس تحته يعني إمراته ومن رعياته فقصر في هذا الأدب فكتب الجواب في اسفلها لا يجوز او كتب يجوز يعني يشك الراوي يعني هو كتب الحكم مختصرا جدا هكذا يجوز او لا يجوز ولم يزد على ذلك فلما عادت الرقعه الى السلطان وقف عليها علم ان ذلك كان من ابي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الذي خوطب به فاعتذر اليه رجع السلطان واعتذر إلى, إلى هذا العالم عرف أن هذا ليس من ذأبه وهذا ليس من طريقة العلماء وأن العالم أراد أن ينكر على السلطان بطريقة خفية وبطريقة فيها الأدب الذي يناسب السلطان فالسلطان أيضا له أدب وله خصوصية كما أن العالم له أدب وله خصوصية وحيث اجتمع كان شأن العالم أرفع وأوفر فالسلطان يحتاج إلى العالم والعالم لا يحتاج إلى السلطان والعالم من وظيفته تأديب السلطان وهذا يعني بالأدب الشرعي الذي يتعلم منه ولهذا كان العلماء فلاطين في الحقيقة وانظروا إلى شأن أهل العلم ويعني حرصهم على العلم وعدم يعني إهدار حقه وانظروا أيضا إلى شأن الفلاطين وفهمهم لهذه المعالح وحرصهم وعدم استنكاسه من القيام بها ولما دخل ربيعه على الوليد بن يزيد وهو خليفة خليفة الأموي قال يا ربيعة حدثنا قال ما أحدث شيئا قال فلما خرج من عنده قال ألا تعذبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنيه حدثنا يا ربيعة شايفني بغني حدثنا فأحدثك أنكر هذا قال رغفت كذلك حدثنا فلم يحدثه لم يعجبه هذه الطريقة إذن ما الذي كان يفعله الخليفة كان على الخليفة أن يتأدب مع هذا العالم ويقول له بارك الله فيكم يعني لو ونفع بعلمكم لو حدثتمونا شيئا من ما عندك من العلم فهذا وهذا لا يشينه وإن كان خليفه لكن لم يسلق مثلك الأدب فأدبه وانبه بطريقة فيها أدب أيضا. فقال: ما أحدث شيئا. ثم أظهر كراهيته لصنيعه وسبب عدم الحديث. وقال جعفر بن ابي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاء رجل مستعجل. فقال: يا أبا زكريا: حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: وذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. قلت يعني مصمم. فذكرني به. العلماء عندما صدمنا. سواء صُطْمَة في تَفَرُّف في الداخل أو يعني السائد أو صُطْمَة في سرعة البديهة في الجواب السريع الذي يليق بأمثال هؤلاء، ولا يزَغ الجاهد أن يتصور أن هذا من جفاء المعلم وأن يقال يعني لأجل أنه يعني لم يحسن الكلام معك يا أخي وأنت تبدأ تتحاول أن تنصح له وتأخذ الدور الذي ينبغي أن يفعله هو مع نفسه. وتنسى دورك أنت فتستبدل يعني المواطن أو المواضع وهذا ليس فيه مصلحة وإنما تحمل يعني أحواله واقوالهم على أحسن محمل وتستفيد أنت منه ما كان يعني يضر بيحيى بن معين أن يحدثه لا والله ما يضره شيء لكنه أرى لماذا يحدثه؟ لكي ينفعه ويؤدبه ويعلمه فالعلم لا يراد بذاته ولهذا رأى أن تأديبه وتعليمه في عدم التحليف وعدم العلم وهذا هو المقصود وهذه الغاية وليس يعني أن يتقيأ أمامه بعض الكلمات وبعض المعلومات وجاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه هذا عرابي الفضاء فقال يا سفيان حدثني والعجيب أنه فتى لكنه يرى نفسه على هذا الحال فالتفت سفيان اليه وقال يا بني من جهل اقدار الرجال فهو بنفسه اجهل يعني يقول انت معذور إن كان هذا فهمك فقد استرحت يعني الذي يجهل اقدار الرجال فهو بنفسه اجهل يعني اذا كنت لا تعرف اهل العلم وكيف الادب معه فانت جهل بنفسك يعني انت مسكين على كل حال المقصود من هذا التاكيد على اهميه الادب وأن علما بلا أدب لا فائدة منه فعد عن الكتابة لست منها ولو ثودت وجهك بالميدان فنرجو أن يكون هذا يعني نافع لنا عمليا وليس مجرد كلمة فقد أحفظ المصنف حفظ الله تعالى ونفع به وزاده علما وأدبا وتوفيقا حيث حشد لنا مثل هذه الجمل التي حرار على كل عاقل أن يستفيد منها ولا يتصور من عاقل أن يعني يقرأ مثل هذه الآثام ثم يخرج منها كما دخل ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقي مبحث في هذا الفصل عن ونا له بقول زجر الطالب الذي حاد عن الأدب وهذا مرتبط بما مضى يعني ينبغي الحرف على الأدب مع الشيخ وفي نفس الوقت. إن كان الأدب مع الشيخ من واجب الطالب فإن على الشيخ واجبا أيضا وهو أن يزجر الطالب إذا حاد عن هذا الأدب نصحا لله عز وجل وهذا ليس أقل من التعليم بل هذا أولا من التعليم قال رحمه الله ما أكثر المواقف التربوية التي مارس فيها العلماء بصفتهم مربين ومرشدين حق النصح والتأذيب والزجر مع بعض المتعلمين الذين قصروا في الأدب إرشادا لهم وتقويما وتهذيبا، وهكذا فرفا من هذه الوقائع. وقوله إرشادا وتقويما وتهذيبا يبين أن الباعث على هذا من أهل هرك ليس المطفر للنفس، وليس يعني رؤية النفس، وليس حب الشرف والعلو، وإنما الباعث من ذلك هو تأديب الطالب والقيام بحقه. وهذا يعرف إن شاء الله تعالى من يعني شأن وحال هؤلاء رضي الله عنهم. قال فعن أبي بكر للأسرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فسئل عن إسحاق بن إسماعيل الذي كان يحدث في مدينة أبي جعفر مدينة أبي جعفر يعني بغداد التي بناها المنصور فقال ما أعلم إلا خير يعني لما سئل أحمد رحم الله عن هذا الشيخ قال ما أعلم إلا خيرا إلا أنه ثم حمل عليه بكلمة ذكره يعني عامه بكلمة وجه العين والسبب قال بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا وما أعجب هذا ثم قال وهو مغطار ما لك أنت ويلك ونحو هذا ولذكر الأئمة يعني ما لك أنت ويلك ولذكر الأئمة يعني ينعى على هذا العالم مع أنه لا يعلم عنه إلا خيرا ينعى عليه أنه يذكر الأئمة ويعني ويذكرهم بما لا يليق ويقصر في الأدب معه فالتقصير في الأدب مع العلماء ولو من العالم هذا لا يليق فأنت إذا جلست إلى يعني بعض العلماء أو بعض طلبة العلم فوجدته لا يسلم من لسانه العلماء الاخرون أو طلبة العلم الاخرون فعلم أن هذا بما يشين وليس معنى هذا أن تسيء الأدب معه فتقع في نفس الخطا الذي وقع فيه وإنما يعني أنظر لنفس وأنظر هل يعني مجالسته ومخالطته ومخلطته أنفع لقلبك وأكثر يعني صلاحا أم أنك تسير معه من الخلف وتتقدم قهقرة إذا كان الأمر كذلك. هذا ليس متقدماً وعن حمدان ابن الأصبهاني قال كنت عند شريف فأته بعض ولد المهدي يعني الخلف فاستل فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد يعني عاد ابن خليفة السؤال فعاد بمثل ذلك يعني لم يلتفت إليه فأقبلت على الحاضري فقال كأنك تستخف بأولاد الخليفة يعني هذا الأمير قال كأنك تستخف بأولاد الخليفة قال لا ولكن العلم أذين عند أهله من أن يضيعوه قال فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم يعني لما زجر هذا الولد من أولاد الخليفة انتبه وجثى على ركبتيه وطلب العلم بحقه حينئذ أجابهم وعن سعيد بن يبض البشير قال كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة زجره بهذه الآية ولنا عليهم ما يلبسون يعني يقول أن تشقق في تخليط وفي تلبين وأن لا تحصل شيئا وهذا كثير وليت يعني مالك أن كان يعيش في زماننا يأتي الرجل فيسأل عن مسألة وهو أبعد ما يكون عن فهمها. فلماذا يسأل؟ يسأل عن مسألة وهو أبعد ما يكون عن الحاجة إليه. ما هو إلا يعني حب الظهور والنقاش والعلم للعلم كما يقولون. وهذا مما لا يترتب عليه فضل ولا ديانة. وكان مالك يزجر بأشد من هذا بمثل هذه وقال عبد الرزاق بينما نحن في المسجد الحرام. فقيل لنا هذا مالك فلقناه داخلا من باب بني هاشم وعليه رداء وقويط صنعاني فطاص بالبيت وخرج ناحية الصفة كل هذا وعبد الرزاق وهو من هو في العلم وأصحابه يرقبون مالكا رحمه الله فصلى ركعتين ثم احتبأ فلما فرغ احتوشناه كما يصنع أصحاب الحديث يعني جلتوا حوله في كسره فلما جلتنا قام من بيننا كالمغضب، يعني لم يعجبه هذه الطريقة، أنهم حاصروه ويعني ضيقوا عليه المجلس، مع أنهم يدرسون العلم والطلب. فجئنا مشايخنا انظر الأدب، لما عبد الرزاق يقول مالك شأنه كذا. وجئنا مشايخنا كان اللي بيتكلم هذا واحد منا، هذا عبد الرزاق الذي بلع الدنيا علما والذي كان أحمد يرحل إليه وغيره من هذه الطبقات. فجئنا مشايخنا يعني فقالوا أي شيء كتبتم عن مالك فأخبرناهم بالذي فعل فقالوا الذي فعلتم لا يحتمله مالك يعني هذا ليس من الأدم إضجار الشيخ على هذا النحو وحفاره على هذا النحو. فلما كان من الغد جئنا واحدا واحدا وعلينا السكون هذا داخل واحد يتلمس ويتلطس ويقرب منه ويترك له يعني الاختيار فيفط المال ويحدثه فحدثنا وقال لم يحدثه وسكت لا لابد من الزج والتأنيث قال الذي فعلتم أمس فعل السفهاء هذا يقوله من عبد الرزاق الصمعان الذي يقول حدثنا معمر عن همام عن أبو هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفسه يعني هذا جبل كلمة جبل يعني قليل عليه ومع هذا يسمع المالك الذي فعلته بأمس فعلة سبها ويرويها ويرقلها ولا حرج عليه ولا على قلب لله هذه النفوس وعن معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء ابن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديث فقال عطاء سبحان الله ما هذه الأخلاق ما هذه الأخلاق إني لا أسمع الحديث من الرجل، وأنا أعلم به، فأريه أني لا أحسن منه شيئاً. البعض ماذا إذا كان الحديث معروف؟ قديم الله أعلم. وإذا لم يقل هذا بلسان مقاله، فإنه يبدو عليه بلسان حال. يعني يلتفت هناك أو هنا، وكأنه يقول يعني كلامنا معروف أن قلته قبل ذلك. ولا من أحد إلا ويكرر الكلام حتى النبي صلّى ما أرانا نقول إلا معادا وقديما قولنا مكرورة وهذا التذكير الذي أمر الله عز وجل به فليس معنى أنك سمعت الكلام قبل وأن الكلام محفوظ عندك أن تثيئ الأدب فلا خرجت بعلم ولا خرجت بأدب وإذا نحن نتعرض إلى هذه المعاني وهذه أرزاء فقد ينزل يعني رحمة الله عز وجل وتوفيقه مع كلام سمعته قبل ذلك ألف مرة ما لا ينزل في المرات الأساسية التسعمائة والتسعة والتسعين قبل ذلك ويأتي الخير في المرة في الألف ما يدري فأنكر رحمه الله تعالى هذه الأخلاق وقال إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به يعني هو أعلم به منه ومع ذلك أريه أني لا أحسن منه شيئا يعني انظار الانتباه والانتباط والأدب في السماع هذا من ثيبه اهل العقل وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادر به هو ادر بالحديث وما هذا يعني يصغي بسمعه وقلبه ورا الفضيل قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون فنداهم مهلا يا ورثة الأنبياء مهلا ثلاثه ان ذا قلنا يقتدى بكم أصحاب الحديث طلبة علم أهل استقامة والناس عادة يقتدون بهؤلاء يقتدون بأصحاب اللحى يقتدون بأصحاب الاستقامة يقتدون بمن يذهبون إلى المساجد الصلاة الخمس على حسب يعني حال كل عبد وعجره وبجره يعني إن زمانا صرنا فيه يعني من هؤلاء الذين يقتدى بهم الزمان العجيب لكن هكذا أراد الله عز وجل وإذا فهي أمامك يقتدى بك فانظر ما تفعل فلا ينبغي أن ترى ضاحكاً مستجمعاً أو ترى على حال لا يليق بك إن كنت لابد فعلك فلا تفعل هذا أمام الناس فإن قد تؤذيه وإذا ماذا تفعل إما يعني تختار واحد من أقرارك ممن يعني مثل هذا لا إشكان فيه بينكم وإلا تطهر تغلب غرفة على نفسك وتفعل ما بدلك حيث لا يراك الناس وعن عبد الرحمن بن عمر قال ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال من ضحك فأشاروا إلى رجل لا يسعوا من يتخلق العالم له هيبة كالامير فقال تطلب العلم وأنت تضحك لا حدثتكم شهرا ليس هو فقط هو من حضر معه لا حدثتكم شهرا فلو أن رجلا منا جالسا كل إيه التكبر ده وإيه ما ان شاء الله ما حدسنا يا رفاق كل واحد على حسب شأنه هذا شأنه إن كنت تقول هذا هذا حسبك لا علم ولا يعني خلص لكن هؤلاء لم يدر من أحد منهم يعني نوع اعتراض وإلا لنقل وقبلوا هذه العقوبة مع أن جماعتهم لم يفعلوا شيء وما زنبهم بأن واحدا أساء الأدب لكن هذه هذه الروح التي خرجت وعكرت جو المجلس أدبهم عليها شهرات. وعن عبد الرحمن بن المهدي قال ضحك رجل عند هشام من الدستوائي فقال له هشام يا فتى تطلب العيم وتضحك فحملاك المتفزّل قال أليس الله أضحك وأبت حظك راضي أو عسّ فقال هشام فبك إذا إن كان لابد إبش ولماذا تختار الضحك وهذا من أقبح الأصناف أن الإنسان يجادل ولو سكت لك نحن يعني يخطئ ويجادل ومن هذه الأصناف من كلما يعني خسنته عاد إلى الجدال ومثل هذا السقوط عنه أولى وعن أحمد بن السنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه يعني لا يجرأ أحد أن يتكلم في مجلس ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد فإن تحدث أو برا قلما صاح يعني غضب ولبسن عليه ودخل يعني دخل بيته وتركهم جلوسا لا يحدثهم وكذا يفعل ابن نمير وكان من أشد الناس في هذا وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل لابد انعله ودخله يعني بيته وكان ابن نمير يغضر ويصيح وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه مع أن صاحبنا يبري القلم يكتب به ما سمع هو في حاجة إلى هذا لكن كأنه يقول يعني ابري القلم قبل أن تأتي وأتي وأنت مستعد لا تحتاج إلى مثل هذا فإن في هذا مخالفة للأذن قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله ويجب على الصالح ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث ثم ساق بثنائه إلى محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه. لمجاهد صاحب قراءات فتقدم إليه رجل واثر لحية كبير الهامة يعني شكله عظيم ولحيته كبيرة فابتدع ليقرأ فقال ترفق يا خليلي سمعت محمد بن الجهم الثمري يقول سمعت الفراء يقول أدب النفس ثم أدب الدهر يعني أدب النفس يقدم على أدب الدهر ما فائدة الحرف على التعلم والقراءة والمبادرة والنفس لم تتأدب بالأدب الذي يليق وهذا محدث أعنفوا عليه في دق الباب فلم يحدثهم يعني نقل هذا عن ابن أبي حاتم من غير تسمية المحدث لم يذكر اسمه عن نفو عليه في دق الباب يعني خ الباب عليه على وجه كرهه فلم يحدث أدبا لهم وليس غضبا لنفسه لابد من هذا الضغط ودفع ودخل الحافظ ابن وارث الرازي وكان فيه ذه وخيلا انظر على الباب الآخر كان فيه شيء من ذلك أو عرف بشيء من ذلك كيف يسجل عليه هذا كان في ابن وارا ذهب وكيالان دخل على الإمام الشاذكوني وهو أحد ائمه الحديث فقعد يتقاعر في كلامه يعني ابن قال الشاذكوني فقلت له من أي بلد أنت قال من أهل الري ألم ياتك خبري ألم تسمع بنبأي أنا ذو الرحلتين يعني لي رحلتان يعني معروفتان مررت على اكابر أهل الحديث وسمعت منهم وهو فعلا كذلك ولهذا الحافظ ابن وارد حافظ من حفاظ الحديث قلت يعني شاذكوني من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة اختبره هو للأن يسمع منه يعطيه فرصة للكلام حتى يظهر أدبه أو سوء أدبه فسأله من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة فقال حدثني بعض أصحابنا قلت من قال أبو نعيم وقبيصة هل أحفظ كبار قلت يا غلام أوليهانة يا غلام قلت يا غلام ايتني بالدرة يسأل غلامه ايتني بالدرة يعني العفو فأتاني بها فأمرته فضربه بها خمسين يعني أمر غلامه أن يضرب الحافظ ابن وارة خمسين وقلت يعني بعض الضرق أنت تخرج من عندي وما آمن أن تقول حدثني بعض غلماننا يعني إذا كنت تقول على أبي نوعي وأمثاله أصحابنا وكله أن يقول بعض شيوخنا فكيف إذا خرج من عندي الشازكوني يقول بعض غلماننا نعم فمثل هذا لا يحدث ولا نعم العين ولا كرامة له وأمثال هؤلاء لا ينبغي إلا أن يطردوا من المجلس ولا يصبح لهم بتلقي العلم خشية أن ينتسبوا إلى أحد فينسئون إليه وإنما أنكر الإمام الشاز وكوني رحمه الله على الحافظ ابن وارا قوله حدثني بعض أصحابنا وكان يندغي أن يقول حدثني بعض شيوخنا أو نحو ذاك انظر لما خلف الأدب كيف كانت التبعة وكيف كان يعني الألم واللسع اللسع من الشيخ واللزع على يعني صفحات التاريخ وانظر إلى من تأذى كيف ارتفع بأدب ونقي ذلك عنه وتجل وقال الحافظ الزهبي قال زكريا الثالث جاء ابن وارة إلى أبي كري وكان في ابن وارة بأون يعني كبر وتيه فقال لأبي كري ألم يبلغت خبري ألم يأتك نبئي؟ أنا زر رحلتين، أنا محمد بن مسلم بن واره، فقال واره وما واره، هو يعرفه، لكن يعني أراد أن يضع منه واره وما واره وما أدراك ما واره، قم، فوالله لا حدثت ولا حدثت قوما أنت فيهم، يعني لا أنت ولا يعني قوم جاءت بينه. أمثال هؤلاء يعني لا ينتهون على كل حال. جاءنا رجل في يعني رمضان من الرمضانات، فقال فلان سافر يعني أنا ممكن أصل للتراويح مكان. الأخ بيعرض نفسي يعني صوت جميل وشايف جفتي يعني أنا صليش التراويح يعني أنا ممكن أصل للتراويح لو أنت يعني ويقولها من فوق، فقلت أقول ذاك الله خير يعني, يعني لا أبدا ما قلت أبدا لكن هذه أبدا في نفسه يطلب الشيء والذي يطلب الشيء لا يعانو عليه وإنما يصبر حتى يأتيهم اضطرارا حتى يبارك له فيه وذكر البرهان البقاعي أنه سأل بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له يعني البقاعي كان يقرأ على بعض العجم يعني من أهل العلم فأذن له هذا العجم فجلس متربعا يعني البقاعي فامتنع من إقرائه وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه هذا الإمام الأعجمي قال تجلت مربع في واحد يجلت مع علم ويجلت متربع تعاد الزقر يعني يقول ليس هذا مجلس العلم وإنما مجلس العلم له يعني طريقة في الجلود ليأتي ذكوها قال وحقي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاط على أكابر علماء بلده فلم يعجبه منهم احد لحدة فهبه بعض الطلبة عنده ذكاء ذكاء حاذ حتى انه يستطيع ان ينظر الى كثير من الشيوخ فيلتقط عيوبهم وهذه مصيبة بالنسبة كل فلان مش مش ضابط الكلام وفلان مش مركز وفلان بيعيد الكلام وفلان يعني احيانا يخرج من المسألة ولم يعطوا فيها هذا يعني المصيب نار الله المقدم مثل هذا خطير ومنهم هذا الرجل انظر كيف يتفجل باسمه أيضا عارا وشنارا لم يعجبه منهم أحد لحدة فهم حتى إذا جاء إلى شيخ الإستام يحيى المناوي فجلس بين يديه وفي ظنه أن يلحقه بمن تقدم يعني هو شيخ كمان المناوي لما يشقول تعال الله يكرمك إحنا منتظرين ويجعله مع أكابر تلاميذ فشرع في القراءة فتامل الشيخ يعني نظر إليه فوجد اصبعا من اصابع رجله مكشوفه لا حول ولا قوه فانتهر وقال له بحال انت قليل الادب لا يجيء منك في الطلب يعني ما منكش نافع يعني غط اصبعك واستعمل الادب فحمل وقته وزال عنه ما كان يجد من الاستخفاف بالناس ولزم دروته حتى صار رأسا عظيما في العلم حمّة يعني جاءته حمّة والمقصود حمّة معنوية وليس الحمى الحفصية هذه أهم يعني كأنه أثاق كما يعني يكون بعض الناس يرى نفسه عظيما وكبيرا وفاهما ثم يكتشف أنه لا يحسن شيئا أبدا ففي هذه الحالة يعني يكون أثر التأديل يعني من أبلغ ما يكون وما من طالب إلا ويقع معه مثل ذلك ويكون هذا نافعا له شديد النفع وربما بنى على هذه الحمى المعنوية يعني استقامة وستباذا وعلما ماخوذا بحق من الأدب فعن أبي عبد الرحمن الحوضي قال سأل رجل عفان ابن مسلم عن حديث فحدثه فقال زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا فقال له عثمان الثقل في كل شيء منك ليس هو في سمعك بس بس هذه عربية بمعنى حسبك بل؟ بمعنى حسبك شوك تهم كلم عربي يعني فقال الثقل منك في كل شيء ليس في سمع فقط يعني ينكر عليه الأدب حيث قال زيدني في السماع فإن في سمعي ثقلا يعني هذا ليس من الأدب مع أهل العلم هذا اخر الفصل الرابع ويأتي الفصل الخامس في أدب السؤال صلى الله عليه فعل بهذه الأساس والأخبار